الحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فغل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفغل العظيم مثل, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم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 سي فتمنن الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون هو بدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين يا ايها الذي قل إِن إِ المَوْوتَ الذي تَ فِرفعونَ مِنْه فَإِنهُ مُلَكُمْ ثُُ رَدغُونثُثَّ رَدقُونَ إ عَال الغَبِ والالشَّهادَةِ الفَيُونَبُ نَُوكُ بِماَا كُُم تَعملون يا أي يُهَلُ الذيينَ آموا إذد ولا تبي من يوم الجمعه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قغيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاغفوا إليها وتركوك قائما قل ما ومن التجارة والله خير الرازقين